غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لاميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 وجعل لكم السمع والبصر والأفداء قنيلاً ما تشكرون وقالوا أَإِذا ضلَّنَا في الأرض إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بلهم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفَّكُم ملك الموت الذي يُكِلَ بكم ثم إلى ربكم ترجعون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 فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 أو يَهْدِ يهذلهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أ فلا يسمعون أو لم يرو أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم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 فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبش حليلا طويلا